وقال حدثني عن مالك عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا ادحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر إلا ما أري يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة الحديث الأول منهما ما أخبرت عنه صلى الله عليه وسلم من حالة الشيطان يوم عرفه ومن أفضل الدعاء في ذلك اليوم روى مالك رحمه الله في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا ادحر منه في ذلك اليوم إلا ما رؤي أو ما رأى يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال رأى جبريل يزع الملائك وفي يوم عرفه قال لما رأى من تنزل الرحمة على العباد في هذا الحديث يبحث العلماء هذا الأثر من حيث حالة إبليس وما رؤي وبالتالي فضل يوم عرف من قوله صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان والتعبير هنا برؤيا تعبير بصري لا بصيري ورأى تأتي بصريه وتأتي للبصيرة تقول أرى في هذه المسألة كذا وكذا أي من حيث المعاني وتقول أرى زيدا قائما أي تراه رأي العين وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما رؤية الشيطان أي رؤية عين رؤية بصر وهذا يتطلب التنبيه على أن الشيطان وإن كان من عالم النيران إلا أنه قد يرى وكذلك الملائكة وإن كانوا من عالم نوراني أي من النور فإنهم أيضا قد يرون وهذا بحث مما يتعلق بالعقيدة وبالموجود أيضا بالفعل أما رؤية الشيطان فقد أنكر بعض الناس وجود الجن بالكلية ولا عبرة بقول هؤلاء حيث أثبت القرآن الكريم وجود الجن وما خلقت الجن والإنس وهما أحد الثقلين وان صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا وكانوا أحسن سماعا من الإنس لتلاوة القرآن لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة الرحمن أو سمعوه يقرأ سورة الرحمن وكان كلما قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولون ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب ولما تلاها على الإنس سمعوا وسكتوا إذا هذا عالم موجود ووجوده مفروغ منه بقي هل يرى أو لا يرى بقي هل له مخالطة أو ليست له مخالطة هل هناك علاقة بينه وبين الإنس أو لا علاقة له والأخبار في وجود الجن ومخالطتهم أي معايشتهم للإنس متعددة ومتوفرة بمعنى أن الإنس قد يرونهم وهم أيضا يأتون إلى الإنس ويخالطونهم وقد ثبت بأنهم جاءوا إلى هذا المسجد النبوي وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليهم رسول الله ليلة نصيبين أو كما يقال جن نصيبين وبلغهم الدعوة وطلبوا منه الزاد وبين لهم ماذا يحل لهم من طعام المسلمين إلى غير ذلك مما لا مجال لإنكاره وجاء في هذا المسجد النبوي أيضا بعد مكة لما جاء مال البحرين وقام ابو هريره رضي الله تعالى عنه حارسا عليه جاءه الشيطان في صورة إنسان فامسك به يأخذ منه فقال إني من الجن وإني فقير وذو عيال واسترفق بحاله وترك بعد أن عاهده الا يعود وفي الليلة الثانية عاد مرة أخرى وأمسكه وأعطاه العهود والمواثيق الا يعود فترك وفي الليلة الثالثة امسكه ولم يسمع له قول وعزم على ان يربطه بالسارية حتى يصبح ويحكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعاد العهود والمواثيق وقال له اعطيك فائدة وتركني اذا اردت حراسه شيء من الجن فاقرأ عليه ايه الكرسي لا يقربه جني قط فقبل منه وتركه ولما غدا على الصف الصباح في صلاة الصبح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره رسول الله قائلا ماذا فعل اسيرك البارح يا ابا هريرة قال عاهدني كذا وكذا قال صدقك وهو كذوب صدقك في آية الكرسي بانها تحفظ كل شيء ان يمسه جن وهو كذوب اي في اعطائه العهود وينقضها ويرجع قد, ي... قد يصدق وكما يقول والكوكب النحس قد يسقي الارض احيانا اذا علم الجن ووجودهم لا حاجة الى انكاره ولا الى جحوده وقد جاء في قضية ابي ذر بالربذة في انه مر على حية وهي تتلوى ثم سأل جاء وأشفق عليها وهي في حالة الموت فخاطبته إنه آخر النفر السبع الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن والأمر في ذلك كثير بل أخبار كثير من العلماء وسمعنا مباشرة من بعض العلماء أن بعض أفراد الجن يأتون إليه يستأذنونه في أن يحضروا مجلس علمه يستمعون مع الانس اذا الشيطان وهو فرد من الجن والجن من الاستتار والاجتنان وهو الخفاء ومادة الجيم والنون تدل على الاستتار حيثما جاءت تقول الجني تقول الجنين في بطن أمه تقول الجنة لالتفاف أشجارها وأغصانها تستر ما بداخلها وهكذا المجن الذي يستر المقاتل عن أعدائه إلى غير ذلك والجنون الذي يغيب عقله ويستتر عنه كل مادة الجيم والنون المشددة تدل على الاستتاء، والجن مستتر عنا إنه يراكم هو وقبيله إيش؟ لا ترونهم ولكن لا يمنع أن يراه بعض الأفراد وكذلك الملائك عالم من النور ما كل إنسان يراهم ولكن كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحيه الكلب كما بين صلى الله عليه وسلم في حالات تلقيه الوحي من جبريل أحيانا يأتينه ايش كسلصلة الجرس فأأخذني كذا ثم يفسم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يأتيني في صورة رجل فيخاطبني وأفقه ما يقول وقضية صورته في صورة دحيلة الكلب في غزوة بني عقريضة بعد أن انتهت غزوة الخندق جاء جبريل عليه السلام على فرسه فسأل صلى الله هل مر بك قال مر بنا فلان على فقال هذا جبريل وابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما كان غلاما وجاء مع العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس عم رسول الله جاء الى بيت رسول الله يستاذن عليه فلم يأذن له ثلاث مرات فجاء راجعا مغضبا كيف ياتي لابن اخيه ويستاذن عليه ولم يأذن له وهو يراه من داخل البيت فلما راى ابن عباس غضب ابيه قال يا ابت لا تغضب لعله مشغول عنك بالرجل الذي عنده قال وعنده احد قال نعم عنده رجل محدده فرجع مره اخرى واستاذن فاذن له رسول الله فقال ما بالك لم تأذن لي من قبل قال ومتى جئت قال يخبرني هذا الغلام انه كان عندك رجل هل كان عندك احد انفه قال هل رأيته يا غلام قال نعم رأيته فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال هذا جبريل اذا ابن عباس رأى مين رأى جبريل اذا عالم الملائك وعالم الجن عالم خفي عنا ومن اركان الايمان ان نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقد جاء نص القرآن يثبت وجود عالم الجن وهم احد الثقلين اذا الشيطان قد يرى وهل يرى في صورته التي خلقه الله عليها او بقدرته ان يتجنس ويتشكل ويتمثل في صورة اخرى كما ان الملائكة تتمثل في صورة البشر كدحيا ورجل كذلك الجن تتمثل في صور مختلفة قد يكون في صورة انسان وقد يكون في صورة حيوان كل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في حياه المدينة اذا رأى منكم او قضية ايضا في غزوة الخندق لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والانصار عشرات يعملون في حفر الخندق كان شاب حديث عهد بعرس استأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتي من عند الخندق الى بيته فأذن له صلى الله عليه وسلم وقال خذ عليك سلاحك ولا تحدث حدث معنى في وقت قتاله ولا في وقت فتن الآن فجاء الشاب ولما وصل الى باب بيته فاذا بزوجه الحديث واقفة على باب البيت فاخذته الغيرة واستل سيفه واراد ان يقتلها غيرة منه في حالة حرب وقف على الباب قت لا تعجل وانظر بيتك ادخل بيتك وانظر فراشك فدخل فإذا بثعبان على طول الفراش فاهوى به ضربة بسيفه تقول المرأة والله لا ادري ايهما كان اسرع موتا الحي اللي ضربت بالسيف ولا الرجل اللي ضربه ايه ميت فاحمل امر ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الخبر قال ذاك نفر من الجن قتله ولم يسم الله فانتقم له أصحابه إذا رأيتم هذه الحيات في البيوت فلا تقتلوها حتى تستأمروها ثلاثة إلا الحية ذو النقطتين أو الطفتين الصفروين على عينيها والبتراء هذه تقتل حالا اذا بيّن صلى الله عليه وسلم بأن الجن يتمثل في صورة الحيوانات وهنا يأتي سؤال الجن من عالم النار وهو قد يختفي عن الإنسان كيف تمكن منه هذا الضارب بسيفه فمات لماذا لم يتلاشى يقول العلماء الذين يعرفون في هذا الباب حينما خرج الجني عن جنسه الأساسي وتمثل في صورة الحيوان الحي الكائن المحسوس جرت عليه عادات وقواعد وقوانين هذا الحيوان فاذا تمثل في صورة حيوان بري لا يستطيع ان ينزل الماء واذا تمثل في صورة حيوان بحري لا يستطيع ان يخرج ويعيش في الايه في البر حتى يرجع الى عادته الاولى فاذا تمثل بصورة انسان والانسان يقتل بالسيف فقتل وصاحب وألفت في هذه المسائل كتب عديدة والأخبار عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره أمور متعددة ليس هذا مكانها ولكن يا أمنا قوله صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان يوما إذن الشيطان عالم موجود ويرى وهذا دليل قاطع لصحة هذا الأثر عند مالك وعند غيره من أن الجن موجود والشيطان يتمثل أو يرى بشكله أو بأي حالة من الحالات الحجاج لا يرون شيء ولكن ما كل إنسان يجب أن يرى وليس كل إنسان مؤهل لأن يرى فابن عباس رأى جبريل غير من الصحابة ما رأوه إلى غير ذلك من المسائل الأخرى خارج عن هذا النطاق يبين صلى الله عليه وسلم حالة الشيطان في يوم عرض وهنا كما يقولون في المعادلة اذا كان الشيطان وهو عدو الاسلام والمسلمين يرى حقيرا ذليلا صغيرا مطرودا في يوم يدل على ان هذا اليوم في المعادلة يكون ايش اذا ردنا ان نعادل بين اثنين وضعنا متعادلين في كفتي ميزان فرجح احدهما وطاش الآخر كون احد احد الكفتين تطيش في الهواء يدل على إيش؟ على ثقل الجهة الثانية فإذا كان الشيطان في هذا اليوم أحقر وأصغر وأدحر ما يكون في أيامه طيلة السنة إذن هذا اليوم بالذات يدل على إيش؟ أنه إيش؟ من أعظم الأيام وأشرفها هذا جانب الأول وبين صلى الله عليه وسلم ما الذي يعتر الشيطان؟ حتى يتضاءل ويرجع إلى هذه الحالة من الصغار والخزي قال لما يرى من تنزل رحمة الله على خلقه في ذلك الموقف وهنا وقفة طويلة للعلماء في بيان تنزل الرحمة من الله على خلقه في هذا الموقف قبل أن ناتي إليه إذن الشيطان يرى ما لا نراه نحن نحج مئات السنين ما سبق لانسان يقول رأيت الرحمة تنزل قد يحس بشعوره بقلبه بروحه في هذا اليوم ما لم يحس به من قبل ما يحس من شفافية يحس من نورانية يحس من روحانية في نفسه ما لم يشعره قبل ذلك اليوم ولا في غير هذا المكان ولكن هل يرى كما رأى الشيطان لا لقد كانوا في بدر وهم خير خلق الله وأفضل ما كان على وجه الأرض في ذلك اليوم وقال فيهم صلى الله عليه وسلم اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد وقال الله وقال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم أي فضل بعد هذا ومع ذلك هل راوا ما راى الشيطان؟ لا بعضهم راى واي شيء رأى كان يرى او يسمع صوتا اقدم حيزوه يقول ابن اسحاق وغيره وابن هشام عن كثير من اهل بدر كنت اقصد الرجل لاقتله فاذا براسه تسقط قبل ان اصل اليه وذكر ذلك لرسول الله وذكر في المشركون غير المسلمين يقول ما هي تلك الخيل التي كان عليها رجال بيض فقول تلك الملائكه وبين صلى الله عليه وسلم في اثر الايه فاضربوا ايش اضربوا كل بنان فاضربوا فوق الاعناق الملائكه ما كانت تقاتل قبل هذا وما تدري كيف يقتل الانسان والمولى اخبرهم وأضربوا فوق الاعناق هناك المقتل والبنان تقطيع الاصابع حتى لا يعرفون عن يمسكوا السيف فكانت الملائكه تعلمت في يوم بدر كيف يقتل البتر وكيف يعطل عن القتال بتقطيع الاصابع وكان صلى الله عليه وسلم يخبرهم اذا اردتوا ان تعرفوا قتيل الملائكة وقتيلكم انتم انظروا الى عنقه ان كان محروقا محل الضربة فهذا من صوت من النار جاء به الملائك وان كان عادي ودم يشخب او حل عادي فهذا من ضربكم انتم اذا نزلت الملائكة وإبليس لما كان وعا جار لكم لما التقى الجمعان قال إيش نكس فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف إيه خاف بعدين لكن قال أرى ما لا ترون نزلت الملائكة ونزل معهم جبريل يزعهم إذن أهل بدر لم يروا من الملائكة في بدر ما رأى الشيطان كذلك يوم عرفه أهل الموقف وإن كان المولى سبحانه يتجلى لأهل الموقف ويباهي بهم ملائكة السماء لكنهم لم يروا ما يرأى الشيطان تنزل الرحمة على عباده في ذلك اليوم في ذلك المكان شيء يتضاءل منه الشيطان ولماذا جاءت في بعض الروايات تبعا لهذا الحديث من أسنيد أخرى عند غير مالك بأن الشيطان حينما في في عشية يوم عرفه يحث التراب على رأسه وينادي على نفسه بالويل والثبور فياتيه اعوانه لماذا هذا كله يقول عمل سعيته طيلة حياتهم فاذا يضع عنهم في لحظة يعني يحسد البشر ويحسد الانس على هذا الفضل من الله جلب عليهم بخيله ورجله وأوثقهم وقيدهم وأثقل ظهورهم بأوزارهم من منذ أن كلف إلى أن بلغ السبعين من عمره خمسة عشر من سبعين كم؟ خمسة وإيش؟ خم نصف قرن وهو يحمله من الذنوب ويقوده بإشارة حيثما اذهب هنا اذهب هنا افعل هذا افعل هذا ويتحمل على ظهره من الأوزار فاذا ما جاء الى هذا الموقف يتجلى المولى عليهم ويقول افيدوا قد غفرت لكم فان رح تعب ابليس مع هؤلاء نصف القرن في لحظه الانسان لو عمل عمل زرع زرعه سته اشهر ولا سنه وجاء في اخر المده الثمره قايمه وكل شيء فاذا في لحظه الرياح تاتي ولا حركه ولا اي شيء وفسد الثمر عليه ماذا يكون حاله فكذلك ابليس زرع وجلب وعمل كل جهد وينتظر الثمر يموت بدمبه ويشاركه في ايش في عذابه لكن المولى تداركه في اخر لحظة واحبط كل مساعيه اذا من حقه انه يتزاءل ولا لا اذا هذا واقع الشيطان في هذا اليوم وبالتالي بيان فضل الله على اهل الموقف في ذلك اليوم وحديث المباهى كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا كان عشية يوم عرفه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ويقول لملائكته يا ملائكة هؤلاء عبادي شعثا غبرا جاءوني ماذا يريدون فتقول الملائكه يا رب أنت أعلم بمجيئه جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك فيقول سبحانه أشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم ربما يقول ربي فيهم فلان وفلان يعني صفتهم زايدة عن هذا قلت جميعا ولذا قال صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفات وافاض وظن أنه لم يغفر له فقد كفر بما أنزل على محمد أمر انتهى أفيض مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه وليش المباهات هذه كثيرا ما ينبه على هذه النقطة كما يذكره العلماء لأن لهذا الموقف صله بأول الخليقة وبوجود هذا العالم حينما أراد الله سبحانه وتعالى ايجاد آدم وهو طور من اطوار الخليقة على وجه الأرض كان قبل آدم عالم آخر حن واللبن والجن من هذه المسميات وعمروا الأرض وعبدوا وكفروا وقاتلوا واستشهدوا حتى خلت من كل من كان فيها وإبليس كان من ذلك العالم يتجدد العالم ويش على الأرض وبين سبحانه وعرض الأمر في بدايته على الملائكه وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يعني على حسب ما كان سابقا وراءه من الأمم الاولى قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائك وجاء تفضيل ادم عن طريق العلم وتعلم الاسماء ثم سجدوا له ثم كان ما كان من امر الله ليعمر هذا الكون ونزل ادم وبدأت دورة الحياة من جديد وها هم يأتون الى عرفات شعثا غبرا فلم يا ملائكه وتذكروا قولكم اتجعلوا فيها من يفسد ويسفك هؤلاء جاءوا ليش للافساد وسفك الدماء ولا جاءوا ليش تذكروا مقالتكم تلك الله اعلم لما جاءوا إليه جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك اذا على خلاف ما ظننتم بهم سابقا اذا صدق قوله سبحانه اني اعلم ما لا تعلمون هذا نوع آخر وليس كالذي كان قبله وصدق علم الله فيما أخبر به ملائكته، من اد هذا أفيض مغفورا لكم ولمن شفعتم الشيطان حينما يرى هذا الفضل ويرى هذا الإكرام من المولى لخلقه ماذا يكون حاله؟ وليش هذه الكركبة كلها يا جماعة؟ إذن يجب أن نقف وقف هنا لماذا حسد الشيطان الإنسى على هذا الفضل من الله؟ نرجع إلى المعركة القائمة التي لا تنقضي ولا تنتهي حتى ينقضي وينتهي العالم ما هي تلك المعركة القائمة معركة الجن والإنس ما هي المعركة بينهم يبين سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم إيش فاتخذوه عدو إنما إيش ليكون من أصحاب ليش فالشيطان عدو للإنسان من أول ما كان مع الأب الأول آدم عليه السلام قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا إفادك فهنا الشيطان لما كان آدم عليه السلام موضع إكرام المولى وأسجل الملائكة إليه من هناك بدأ الحسد ومن هناك نشأ الكبر ومن هناك كانت أعظم المعصية وأعظم المصيبة ولذا يقول العلماء أول معصية ارتكبت إنما هي الحسد والحسد جر إلى الكبر والكبر جر إلى معصية الله سبحانه فالشيطان حسد آدم على ما أكرمه الله بأن خلقه بيديه ونفق فيه من روحه وأسجد الملائكه إليه قال السيد أنا خير منه هنا الحسد ولذا لا تجد حاسدا يحسد انسانا على نعمة إلا بعامل هذا النفس يرى في نفسه أنه خير من ذاك ويرى ذاك أنه أقل ولا يستحق تلك النعمة التي عليه لو كان يساوي النعمة ما حسده عليه لكن يراه أقل من هذه وقد أعطي أكثر من حق الخير الذي جاء لهذا من فيه من عندك أنت أعطيته من عنده هو اكتسبه لا والله فضل من الله انعم به علي فانت كأنك تعارض قضاء الله وقسمته نحن قسمنا بينهم معيشتهم ليش تحسده على وتحتقره على ما اعطاه الله قل هذا جاهل ما يعرف شيء واعطاه الله الاموال بالملايين يا سبحان الله ولو كانت الارزاق تأتي على قدر الحجة لماتت من جهلهن الايش البهائم الارزاق منها على العقول انت ما تدري تقسيم الله ايش هو إذن الحاسد عيادا بالله قبل كل شيء يتعاظم في نفسه ويستقل ما أعطي ويحتقر غيره ويستكثر عليه نعم الله عنده وهكذا إبليس من تلك اللحظة وامتنع إبليس من السجود واسكن آدم الجنة وزوجه وطرد إبليس إلى خارج الجنة وفي مصيبة أكبر من هذه يطرد من الجنة إلى الخارج وخصمه يأتي من الخارج الى الجنة اذا قال فبعزتك لاغينهم اجمعين هو هذا الذي كرمت علي طيب انا اشوف شغلي معاه بعدين بس اعطيني مهلة قال ليش الى يوم يبعثون قال انظرني الى يوم الدين قال فانك اخذ منظور ايش في عسوي؟ تفضل روح وهنا المولى سبحانه وتعالى ادم وذريته بان الشيطان عدو فاتخذوه عدو انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعيد احذروا يريد ان يأخذكم معه لان العادة جرت في المجتمعات كل انسان مصاب بشيء او مخطئ في شيء او منحرف في طريق يريد الناس كلهم مثله حتى لا يعيبون عليه حتى يكون وحده في المصيبه وكذلك الشيطان وحذرنا الله سبحانه وتعالى من اذا الموقف جد خطير ويوم عرف تصفيه الحساب بين الفريقين طيله العام الكل في معركه يا موك او تطيع بقدر الحالي الى ان تاتي الى هذا اليوم وفي هذا المكان بفضل من الله تعالى عليك دعوة من الله الى هذه المأدبة الالهيه الكريمة الواسعة ليغفر لك ما تقدم من ذنبك اذا في هذا اليوم تصفية الحساب بين الانسان والشيطان والمولى سبحانه يتجلى لعباده وينعم عليهم وينزل رحماته في ذلك اليوم فيحبط عمل الشيطان مع الانسان في عمره كله الى تلك اللحظة ولذا جاء الحديث الطويل ان الانسان بعد اداء المناسك وفي طوافه للوداع يأتيه ملك يربد بكفه بين كتفيه ويقول استقبل عملا جديدا فصحيفتك الان بيضاء نقيه اذا تنبيه صلى الله عليه وسلم بحالة الشيطان وما يوجد عليها بالتالي تنبيه على فضيلة ذلك اليوم والله تعالى اعلم وقول صلى الله عليه وسلم لما رأى او تنزل الرحمة الا ما رؤي في يوم بدر استثناء كما جاء في الحديث صلاة في مسجد هذا افضل من ايش من الف صلاة الا في المسجد الحرام اي فانها افضل كذلك هنا ما رؤي أصغر ولا أحقر ولا أبحر في يوم منه في هذا اليوم إلا ما رؤي يوم بدر أي كان أشد صغارا وأشد حقارة وأكثر طردا من رحمة الله سبحانه قال لماذا يا رسول الله وش اللي كان عليه في بدر قال لما رأى يوم بدر وماذا رأى قال رأى جبريل يزع الملائكة يزع أصلا مضارع وزع ووزع يزع قالوا إنما هي من باب العزل يعزل هذا عن هذا فهم يوزعون أي يعزلون ويدفعون وقيل بأن الوازع هو المقدم في الجيش يسمى بذلك لأنه يزع المقاتلة من ان يغاير الوضع الذي يريده في تسوية صفوفهم او في تشكيلاتهم للمعركة ولذا جاء عن ابي قحافة والد ابي بكر رضي الله تعالى عنه في مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم الى فتح مكه سمع بذلك وقال ابنته اطلعي بي على جبل ابي قبيس فطلعت قال ماذا ترينك رجل كبير قالت ارى سوادا يتحرك. قال هذا الجيش. ثم ماذا ترين? قالت ارى رجلا امام القوم امام هذه السواد. قال هذا الواسع يزع الجيش اي يقسمه وينظمه. اذا جبريل عليه السلام نزل يوم بدر يقود جيشا من الملائكه وكان جبريل هو الذي يزعهم ان يتولى قيادتهم كما يتولى غيره من الانس قيادة الجيش وتنظيمه وهذا امر يرجع حقيقته الى المولى سبحانه ونحن يجب ان نعتقد بوجود الملائكة وبمجيئهم وقتالهم مع المؤمنين وباكثر من هذا موالاتهم للمؤمنين وباوسع من هذا كما جاء في قوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم سقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل اي يتكرر هذا النزول لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تلك الولاية في الحياة الدنيا بأي شيء إنما هي بالدعاء والاشفاق والمشاركه في معارك القتال الايه الاخرى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بايش ويستغفرون لمن ها للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا هذا كلام مين دعاء من؟ دعاء الذين يح... من خواص الملائكه مش عامة الملائكه خواص الملائكه الذين يحملون العرش فاغفر لل وس... شوف المقدمه ما دمت وسعت كل شيء رحمه وعم ورحمتك وسعت كل شيء من هذه الرحمه الواسعه فاغفر للذين تابوا اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اغفر لنا وتوب علينا يا كريم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ايش نعم؟ شوف الشمول ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم درياتهم والله وسعه في جزهم الله خير لهن قالوا رحمتك وسعت كل شيء ما نستكتر عليها هم وأبائهم وأزواجهم ودرياتهم وجيرانهم ما في بعيد ما دام وسعت كل شيء انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات يعني شوف الدعاء المزدوج جلب الخير ودفع الشر ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته صحيح وذلك ايش والفوز العظيم اذا يا اخوان الملائكة اولياء المؤمنين وبالمناسبة نقلة اخرى ما العلاقة بين الملائكة وهم عالم من النور وبين البشر وهم من الطين قال قوم بشره من ايش؟ من طيب العامل المشترك كما هو معلوم في نفس الايه ان الذين قالوا ايش؟ ربنا الله ثم استقام هناك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بايش؟ بحمد ربهم ويستغفرون الذين تابوا الذين امنوا والسافون الذين ايش امنوا اذا الملائكه يسبحون بحمد ربهم وهنا الانس الذين ايش امنوا اذا عامل الايمان هو الجامع بين الجنسين وان اختلفت الماهيه فان الايمان بالله يجمع بين الجنسين المختلفين خطونا بعيد جماعة جماعه ولكن لا حول الا بالله نحن في حاجة ماسة لهذا والله عرابه الإيمان بالله لم يقتصر على الملائكة وعلى الإنس لأن الكل يركع ويسجد لله بل تعد إلى هذا الجماد الذي لا حيوية فيه في حسابنا نحن إلى الحيوان إلى الجماد في عامل الجماد في فتح البحرين من قاد البحرين هو العلاء بن الحضراني خرج من المدينة وسافر شهرا الى البحرين لما وصل هناك وجد العدو قد اخذ الخبر فانحاز بالسفن الى جزيرتهم وبقي البحر حاجزا بين جيش المسلمين وبين الكفار يجي شهر كامل يقعد يطالع في البحر كده يده على خده هو جاي مهمة وفي مهمه من في سبيل الله جهاد فياتي للبحر الماء المالح الجاري ايها البحر او قبل هذا يعرض على اصحابه اني عازم على امر قال وش هو قال اخذ هذا البحر ان الله قد اراكم ايه في البر فهو قادر على ان يريكم ايه في البحر شوف الايمان بالله ما هي الايه التي اراهم الله اياها في البر لما كانوا مشين في الدهناء وتعرفون صحراء ما فيها ماء وماء الماء الماعهم انتهى وكادوا يموتون عطشا فدعوا الله فاذا في الظهيره وفي حر الشمس يرون سحابة تأتي من بعيد على قدرهم وتقف وتضلهم وتنطر لهم يبقى هذه صدثة ها شغل الطبيعة ها بحر شمس تبخر وهوى ييجي وش جابها من هناك حتى جت لهم صنع الله سبحانه وتعالى يسوقها سوقها بالرياح المحيط بها ابل دم ميت فسقناه إلى بلده اذا شربوا وملوا أوعيهم وسقوا دوابهم وتوضؤوا وصاروا الحمد لله فمشوا على بركة الله فقال إن الله أراكم آية في البر هو قادر على ان يريكم آية في البحر قال تفضل على بركة الله فخاض البحر يقول ابن كثير في روايته للقصة يروي راوي القصة لم يترجل الفارس ولم يحتفل المنتعل اللي ركب على فرسه من نزلش واللي لابس نعلو ما خلعوش كأنهم يمشون في البر سواء وذهبوا وفتحوا وغزوا وانتصروا بفضل الله متى هنا محل الشاهد جاء ابو العلاء الى البحر وقال ايها البحر كلم مين من عنده كلم ما جماد يجري يسمع له نعم انك تجري بامر الله ونحن جند في سبيل الله عزمت عليك لتجمدا لنقاتل عدو الله وعلى بركه الله بسم الله ومشر يعجز كل انسان بان يفكر بعيد جدا وان يتخطى تفكيره سطح الماء ما حنقول زي جزر سيبيريا وتجمدت بالثلوج نحن في عز الشمس عمر الماء ما تجمد في اسيا ولا في الجزيره ولو قدر قدر ان تجمد الماء في تاريخ حياة الجزيرة العربية ما زاد عن سنتي على سطح البحر او على نهر او على غدير في, في وادي ما يزيد عن سنتي ولا اثنين سنتي ولا خمسة سنتي حتى يتحمل ثرس بحوافر يمشي لا والله ما هي الا قدرة الله لكن اصحاب الهواء واصحاب العقول الاخرى والذين يحاربون الاسلام بالمعقولية يقولون في زمن شتى وتجمد الماء ووجد كذا هذه اشياء خرافه احنا في شده الحر وكادوا يموتون عطشا حتى جاء السحاب وسقتهم يبقى الماء حيتجمد في شده الصيف في اسيا على خط الاستواء اذا قدره المولى بلا شك فهنا ما الذي جعل الماء يستجيب لأبي عبيد لأبي العلا وهل الماء يعقل وهل يقدر أو يملك أن يجمد نفسه سبحان الله لكنه توجه إلى كما يقولون السلطة العليا رب العالمين تجري بأمر الله نحن نجاهد في سبيل الله يبقى إذن من الذي يسير هذا البحر ومن الذي يجمده الله سبحانه وتعالى وكذلك الحيوانات سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في طريقه فوجد الناس محبوسين على الطريق وش فيه غير أسد واقف ما احنا قادرين نتعد الأسد واقف فيأتي إليه حتى يدنو منه أنا سفينة صاحب رسول الله جنب الطريق لنمضي، فإذا به يجنب عن الطريق ويبعد عن هناك وقلهم هاي يتعدن وش اللي خلى الأسد يسمع للسفين وكان مروض وحوش قبل هذا ولا كان مربيه تحت يده وكان يعرفه لا والله ما هو إلا من المولى سبحانه وتعالى والأمور في ذلك عديدة إذن رابطة أو الرابطة التي ربطت بين الملائكة تنزل يوم بدر ويأتي جبريل ويزعهم ويقاتلون مع المسلمين إنما هي رابطة الإيمان بالله سبحانه فهل يا اخواني بعد هذا تصيخ سمع انسان مسلم الى الدعوة لروابط غير روابط لا اله الا الله محمد رسول الله الى الجنس ولا الوطن ولا العنصر ولا الدم ولا الفصيلة ولا اي شيء من ذلك لا والله قد تكون روابط دنيوية مصالح شركات مؤسسات معاهدات لمصالح دنيوية ولكن رابطة في الله لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى